يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأهلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتدون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وليتم فألموا أنما غلى رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفاره